ฟาطمہ یا فاطمہ زہرا نور بن السیمہ فاطمہ باب مہ فاطمہ یا باب مہ زہرا نور عاطمة هي الشرف وصل الأصول وفهاز من والاك مولاك البتول وصفة كان اليوم حاير شرد جاتل اوصاف وصفك من العطر جاتل اوصاف وصفك من العطر فاطمه يا فاطمه زهراء نور من السمر اللهم يا فاطمه زهراء نور من السمر اللهم يا فاطمه يا فاطمه ام ابوها صادقه والعالمه على النساء الكل تبقى مقدمه من طمر الجننه نزلت من السماء من طمر الجننه نزلت من احنا والي نهزك يا فاطمه ام ابوها صادقه والعالمه ام ابوها صادقه والعالمه النساء لكم طب مقدمه انتمار جننزلك كل سنه انتمار جننزلك كل سنه فاطمه يا فاطمه زهره نور من السما فاطمه فاطمه يا فاطمه, فاطمة نريد نقيس أخلاق النساء فاطم الزهراء والهن وفاها انتمار الجنة واشرف انبياها أهاي أعظم أكرم أم العطاء أهاي أعظم أكرم أم العطاء فاطمه يا فاطمه الزهراء نور من نسمه فاطمه فاطمه يا بض فاطمه نور من نسمه نسمه نور من نسمه جدتي كانت من الصغر ام الحسن حبك يغلبك وبروي يا سني حبك يغلبك <سؤال> وبروي يا سني وانا الجيم في شخصك انا ون صرت قدوة النساء عالمهن صرت قدوة النساء عالمهن فاطمة <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> يا فاطمة ها نور النيل سماء يا فاطمه زمانا نور النيل فاطمه, فاطمة, من فاطمة, فاطمة من وضحت صوره الزهره بهل زمان الكون واجب يقتديه كل نساء الكون وعد بيقتدين بزيتي القاهرة أم الحسين فرحة نبحبها القيور غردين فرحة نبحبها القيور غردين فاطمة يا فاطمة زهراء نور من السماء فاطمة, فاطمة يا فاطمة موسيقى تم التسجيل في استوديو ومؤسسة النهج الحسيني